بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا ان الولاية ولايتان المشكله مشكلتان والموضوع موضوعان فالسلال بروايات ولاية الجد على الكبيرة الاستلال بذلك على ولايته على الصغيره بل وأكثر من هذا على الصغير عم من البنت والولد مشكل ثم ذكرنا وجوها ثلاثة لحل الإشكال عندئذن يبقى جانب وهو انه اذا وافقنا على اي وجه من هالوجوه الثلاثة للتعدي من تلك الولاية الى هذه الولاية ومن ذاك المورد الى هذا المورد على كل حال هذا التعدي يتوقف على شيء على اصل موضوعي وهو أن نقبل في مورد الصغير في مورد الصغير على الأقل أو في مورد الصغير على الصغير أن نقبل بولاية الأب وفقا لصحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع مثلا إذا قبلنا بولاية الأب عندئذ نقول أنه هذا الجد أو لا أفرضوه الوجه الأخير أن الجد كان يقول باعتبار هو وبنته لأبيه مثلا صحيحة اللي ابن جعفر كان يقول هو وبنته لأبيه عندئذن نستفيد من ذلك أنه إذن في تلك الولاية الأخرى ولحل يجب ان وفي هناك من يكون هناك التعليل يؤدي هناك من يكون هناك السلام يكون هناك كان لدينا هناك في يكون تلك من كما هناك من يكون هناك من هناك ليست يكون هناك الوضوح بحيث لا يمكن لا يمكن المخالف فيها فإن هناك رواية معارضة هناك تقول أنه لا حتى, حتى الصغير وحتى الصغير حينما يكبران يملكان أمرهما إن شاء مثلا وافقا على ما فعل الأب نعم ما فعل الأب ينفذ ما دام صغيرا أما خينما يكبران لا من حقهما يعني ليس التأثير تأثيرا تنجيزيا نهائيا إنا قشنا في ذلك ولو لأجل رواية معارضة يبطل هذا الوجه هذا الوجه لا ينفعنا شيئا من ذلك أصل, أصل بحث ذلك بشكل مفصل ننقله إلى محله لأنه كلما نشعب خب الأبحاث تتشعب أصل ذلك ننقله إلى محله فقط نشير إشارة إلى أنه على ما يبدو المشهور يوافقون على ذلك يعني المشهور هذا واضح لهم أن الأب بالنسبة للصغيرة وللصغير للبنت وللابن الصغيرين نكاحه لهما جائز ونافذ نفوذا نهائيا يبدو أن المشهور هذا حتى كما رح نشير إن شاء الله الشيخ الطرسين بدأ يؤول الرواية المعارضة باعتبار أنه رأى أن هذه الرواية مثلا لا قائلة بها أو المشهور ما يقولون بها بدأ, بدأ يؤولها ويجمع بعض الجموع غير العرفية بعض الجموع التبرعية على كل حال. فنشير فقط بهذا انه توجد لدينا روايتان صحيحتان في موضوع الصغير والصغير احداهما صحيحه محمد بن بزيع عليكم السلام عليكم الله. محمد بن اسماعيل بن بزيع والتي قراناها اظن وهذه خاص بالصغيرة ما وارد في الكبير هذه خاصة بالصغيرة والأخرى صحيحه أبي عبيده الحذلاء والتي خرعناها قديما ما أدعى أن تدخلوها الأولى أشير إشارة إلى ذيلة تلك الصحيحة الصفحه قبيضه وبيض الحذاء الصفحه مفصله بحثناها قبلا لكن اختصر على قراءة ذيل الصحيقة لأنها هي محل شاهدنا قلت فإن ماتت الجالية ولم تكن أدركت أيرتها الزوج المدرك قال لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها الشاهدون فإن كان أبوها هو الذي سواجها قبل أن تترك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام يعني ما يفرم يسوي بين البنت والغلام يجوز عليهما تزويج الأب والمهر على الأب للجافية هذا الذيل يسري الحكمها من البنت إلى الولد فإذا أفتينا بهاتين الصحيحتين وأظن أن المشهور يفتون بهاتين الصحيحتين فيتم الإسلام عندئذين بالنسبة للأب خب نصعدنا وهو هذا أتا صحيقتان وبالنسبة للجاد بقرينة تلك الروايات التي سوت أو, أو على الأقل بقرينة الصحيحة علي من جعفر التي جعلت الجاد أولى أو مساعدة إذا ماكو أولوية مساعات مع الأب أنزين يثبت المطلوب أنت المشكلة يتم هذا يتم هذا الدليل ويبقى الحديث المعارض أقوى معارض هذه أقوى معارض الكليني عن محمد بن يحيى عن الحسن المحدث عن العلاء عن محمد بن مسلم السند واضح الصح كله جلي سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية قال إن كان أبوهما لذا أن زوجهم زوجهما فنعم جائز لو لذيل هذا نعم جاءت هم كنا نقول لنا هذا الدليل على أنه نافت نفوذا آئيا مثلا ولكن بذيل يقول ولكن لهم الخيار إذا أترك فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الآب معناه معنى أنه ما بي ذاك النفوذ النفوذ اللي نحن ما قلت له فهل يجوز طلاق الآب على ابنه في صغره قلقة، طلاق يقول الشيخ الحر، أقول حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ يعني مقال إذا أدرك فإن راضيا بعد ذلك. هذا إشلون مشهور يقولون أنه لا بعد نافذ نكاح الاب نافذ إلى الأخير. فما معنى إذا كف إن رضياء بعد ذلك فإن المرعى الأب يقول الشيخ حمل ذلك على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ يقول العقد الأب ناخر ناخر نفوذة النهائية لكن الصبي إذا بلغ وماراته بطيب هذا الشيخ طبعا تعلم تشوفون أن هذا جمع تبرعي بلي الطلاق بعد البروغ للصبيه طلب المهر او طلق كذلك الصبيه مو... احنا ندري انه الاب اذا عقد على عقد قبل البروغ بعدين حينما تكبر ماشي عقد الاب يقول لا اه... لهما الخيار للصبي خياره عباره عن ان له حق الطلاق وللصبيه هو مخير هي مخيرة بين أن تطلب المهر أو تطلب الطلاق إذا ما وافقت على المهر تأخذ كل المهر وإذا ما وافقت على المهر تطلب تطلب الطلاق ما ما يطلقها بعد ما تطلب الطلاق هذا توجيه الشيخ الطوسي كأنما رحمه الله يعني ما حينما وقع في مأزق ورأى أنه هذه الرواية بظاهرها ما ممكن العمل بها هكذا أول رواية بوجهها على كل حل أصل المطلب يعني إذا أردنا أن نبت بدتا نهائيا في هذا الموضوع هذا نؤجل إلى مبحثه بهالمقدار الآن نكتفي وبعد ذلك ننتقل بلي مصدر الرواية تقول يهو منهما الأخيرة مجلد عشرين بحسب طبعة آل البيت باب ستة من عقد النكاح وأولياءل وقود من عبد من عقد النكاح وأولياءل العقد الحديث الثامن صفحة مئتين وسبع وسبعين ومئتين وثمانية وسبعون هذا نص الآن نرجع الى الطوائف التي اشار اليها السيد الخوي الطائفه الاولى هذه كانت روايات نكاح نكاح البنت وهذا بلي عفوا نسيت ان اقول شيء قبل ما ارجع على الطائفه الثانيه هم هناك نكته اخرى اشير إليها ثم انتقل الى الطائفه الثانيه ان شاء الله النكت هي انه لو عملنا بصحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع ولم نعمل بصحته الحذاء ان اذا انت شسر بالنسبة للبنت خبنا تعدي يعني نكتة التعدي نكتة التعدي التي وضحناها وهتته بالنسبه للبنت لأن بالنسبة للبنت ولاية الأب بالمعنى المقصود لنا بالمعنى الذي ينفعنا بالنسبة للبنت ثبت في الصحيحة محمد بن إسماعيل وتعدي من الأب إلى الجاب ثبت مثلا بصحيحه علي بن جعفر التي جعلت الجد أولى أو على الاقل مساوي للأم فانتهت المشكله لكن بالنسبة للصغير كيف أقول لا يبعد أنه حتى بالنسبة للصغير تنتهي المشكلة بلا حاجة إلى صحيحته الحذلا وذلك لأنه يبدو أن مشكلة البنت كانت مشكلة أنها محجور عليها فكان مشكلة الكبيرة, الكبيرة ما محجور عليها الكبيرة إنما أنه ابحث حتى أن يتدخل لكن البنت محجور عليها فلا يبعد أن يقال أنه لا فرق بين الصغير والصغير لأنه ذاك محجور عليه. الكل حين إن وافقنا على هذا فينتهي الإشكال حتى بنسبة للصغير وإذا تم نكاح تم بيع وشراء المال بطريقة الأولى وأما إذا لم نقبل بذلك يبقى إسراء الفكم إلى الصغير متوقفا على قبول صحيحه أبي عبيد بعد ذا بعد أكثر من هذا ما كن مجال البحث فيها الطائفة الأولى ننتقل إلى الطائفة الثانية التي أشار إليها السيد الخوي رحمه الله الطائفة الثانية أنا ما جاي به إياي الوسائل حتى أطبطها عن الوسائل لكنه كاتب عن الروايات في دفتري ونعطيها العنوان بس أقرأ, أقرأ رواية وأعطيكم العنوان حتى تطالعوا وقد يكون البت في الأمر يتأجل إلى هذا الطائفة الثانية يقول رحمه الله ما وردت بشأن المضاربة ودلت على جواز تصرفهما تعبير سيدي الخوي هذا يقول دلت على جواز تصرفهما يعني الأب والجد والمير يرجع للأب والجد هذا تعبير السيدي دلت على جواز تصرفهما في مال الطفل بإعطائه للغير لأجل المضاربة هذا تعبير السيد الخوي رحمه الله هنا ايضا انا راجعت تلك الروايات ما بها اي اشاره من قريب او بعيد الى الجد تنظر الى الاب منحصران وهي روايتان هم فحسب مو اكثر روايتان الاولى موثقه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده عين وليا من حق الاب أن يعين وليا قبل ما يموت يعين وليا على الابن الصغير فهو عين وليا أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذنى له عند الوصية ان يعمل بالمال وان يكون الرغ يبدو هذا كله نقرأ بولده اوصى الى رجل بولده وهم اولاده كل صغار كان فعين وليا لهم وبمال لهم جعله وليا على الاولاد وعلى المال وهذا خبعد مطلق بالفرق بين ال... بنت والبلد ماكو بولده وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم باعتبار المضاربة المضاربة المال من أحد والعمل من أحد والربح بينهما فقال لا بأس به قال ما يقول ما بيش صح من أجل أن أباهم قد أذن له صح الآن أبو ميت موجود، لكنه أباهم قد أذن له في ذلك فهو حي حينما أذن أو صو كان حيا، إذن هذا ماش، فهذا دليل على ولاية الأب على الصغار في بيت العرش، إلى هنا واضح ما بيش. ولكن واضح أن هذا مخصوصا بالابن مخصوصا بالأبو ما بيطلع للجاد هذا بولده تفهمون أوصى إلى رجل بولده يعني يشمل إطلاق الأحفاد معه. بعيد رجل أوصى إلى رجل اوصى الى إلى رجل بموم يعني ولده المباشرين أو أحفاده مات إذا تفهمون ليش إطلاق جيد ي يطمن كلام السيرخوي إذا ما تفهمون ليش إطلاق هذا مشكلة هاي الرواية والرواية الثانية رواية خالد الطويل هذا الرواية الأولى دعوكم مصدر الوسائل الرواية الأولى اللي قرأناها موثقة محمد بن مسلم الوسائل مجلد المجلد 19 باب 92 من كتاب الوصايا الحديث الأول صفحة 470 20 الرواية الثانية رواية خالد الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفا أبو يساعة الوفاة دعاني فقال يا بني اقبض مال اخوتك الصغار إخوتك الصغار أنت جعلتك بليا عليهم اقبض عني. أموالهم وعمل به التجر وخذ نصف الربح يعني اعمل به بالمضاربة وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك رمانون ما عليكش يعني قانون المضاربة خب أبو يمات رحمة الله عزيز قدمتني أم ولد أبي كان عندها أم ولد أم ولد ترون أنه حينما يموت ذاك هاي عامة عتت وعطبها أم ولد خبا عتت قدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى هذا احد علماء السنه شكت علي هذا ام ولد شكت علي لدى ابن ابي ليلى فقالت ان هذا ياكل اموال ولدي هذا يسوي مضاربة نصف الربح يأخذ واذا خسرهم لا ضمان عليه لان العامل المضارب ما عليه فكل أموال ولدي يروح الدور إلىها إن هذا يأكل أموال ولدي قال فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي يقول أنا هم أجيت إلى ابن أبي ليلى شاء حكرا أبوي هكذا أورصت فقال لي ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه. قال أبوك منه. أمرك بالباطل أنا ما أقبل. إيش كتخشى حد من هذا؟ <تصفيق> ابن أبي ليلى. عليه العار من الله. على كل خير. إن كان أب أبوك أمرك بالباطل لم أجزه. ثم أشهد علي خلا علي شهود. إنه حتى أمة يراقبوني لا أخالف حكمه. أشهد علي ابن أبي ليلى. ان انا حركته فانا له ضامن يعني ان انا حركته يعني ان انا حركت المال يعني تجرت بالمال فانا له ضامن يعني يبدو هذا ما ناغش ابن ابي ليلى في موضوع الربح انه حرك وصار الربح يقسم كأنما في هالجانب ما ناقش ابن أبي ليلى بس في الضمان مو أبو كان قال لي إذا, إذا أنت خسرت لا ضمن عليه لأن قانون المضاربة هذا ناقش ابن أبي ليلى في هذا إن أنا أشهد علي شهود إن أنا حركته فأنا له ضامن خب طلعني من عنده فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم ما كنت رائف على الإمام الصادق عليه. فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى أنت يا أبا عبد الله شو تقول ابن أبي ليلى هكذا حكى. انت شنو رأيك قال سلام الله عليه أما قول ابن أبي ليلى فلا استطيع رده رده خبر ثقيه يعني. لعن وانتقيف يقول خو ابن أبي ليلى حكم بعدنا. شقوله؟ أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع. أستطيع بعدني. وأما في با في بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان. بينك وبين الله تجادو قدمتكما. ما قطمت اعتبار مضارب بعد لا ضمان فيها. هذا. هذه الرواية أيضا كما تعلمون هذه الرواية الراوي المباشر خالد الطويل هذا الراوي المباشر ولم نجد فيه توثيقا هذا من ناحية السند و الا انه الشيخ الحر يبدو انه كاتب معلقا على كلمه خالص طويل كاتب انه في نسخه اضافه ابن بكير عند فان تمت هذه النسخه مشكله سلمت ابن بكير موثوق يعني يقال أنه فطحي موثوق هذا من ناحية السند إن وإن أخذنا بهذه النسخة هذا من ناحية السند وأما من ناحية الدلالة إن أبي خاري بعد واضح أنه أفرض في الرواية الأولى لو قلنا أنه ولده اوصى رجل اوصى الى رجل بولده افروه هناك نقول ولده يشمل حتى الاحفاد لو قلنا فيها لكن هذه الرواية الثانية واضحة في عدم الاطلاق لان هذه الرواية الثانية قصة في واقعه شخص يقول هو ده يقول ان ابي حين حضرته فابو يراد يحتضى يسين يقول ابي مطلق يشمل الابو هو ما المعنى هذا قصته هذا واضح أنه ما بيأتلا طالعوا هذا هم نفس الباب المصدر نفس الباب الحديث الثاني ذلك كان الحديث الأول هذا الحديث الثاني نفس الباب طالعوا الروايتين وطالعوا الكتاب حتى نكمل بحث هذا الطائفة خدرنا إن شاء الله